بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين أما بعد بارك اسمع انت جمعه معلتي على شعد محرم شحن 430 شعدا هجريا كمون 20 شعدا سبتمبر في شحن 10 شعدا ميلادي زابط سالين وستاذ لنا درسين الاصول الثلاثه شرح فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين في قطصله سلسل مسراتات زت بالكتاب مالتيو وان شاء الله تبارك وتعالى اقتصرها بيله بزعبه البعث بعد الموت كم ذله اذا الشيخ بن العثيمين رحمه الله تقوس مالتيو تريفات سنحت مالتي وام العقل بحنقولنا ون استنتنا عندنا حسب قلنا متكام النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقه للم... للمواقع وربما راى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته ومن راه على صفته فقد راه حق ومع ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيدا عما راى اذ يدق سوزلوسب ابتي منامناتو ابتي حلمناتو واقع تذكرنيا زخونه حلم خريخي خالي مش زخيد مالتي يمكن نرسول الله عليه الصلاه والسلام اب منام كريو ميخيل لكن كم تا قرصه كان الشيطان لا يتمثل بي الى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيطان نعيم السلمي ولذلك صفاتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تاب حديث دل عنده حريء قد راى النبي صلى الله عليه وسلم سلازي مزو كلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كريئن كله ابنام ابي غزله هاتلكه ابتا استنس تعاز يدك سي ظلمت اتجري اظل كالي يتسلى بوتاك قال يغزو يغزو دكسو اي كان هذا ممكنا في أحوال الدنيا افلا يكون ممكنا في احوال الاخره انزين ناي منام ناي حلم غدائي تحلم مستدكس تحلم <تسجنس> كون <تسجنس> نغير ندخركوينوسي لاخره غدائي كدا كون كهون يكد يبل الشيخ مسيم الرحيم الله واما اعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه والقبر لم يتغير بسعه ولا ضيق فجوابه من وجوه منها تدا اغلي ام نتايبلو مالتي زومك حتي نزي ميت زيك ابرو في حرنا تنرن الناس تقبركم زلزل صحنا اي لا اي وسخه قبري ولا اي جدله اذا طبرتي اابلك خامن رخباز ما يسأل ما خامز اللويصر حنايلم اذا ما عمل صناته بوزع شنق نملو سيلو الشيخ بن عثيمين رحمه الله الأول أنه لا يجوز معارضه ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الداه يعني ني شرعي كنت ارورو اي جباءن بهذه الشبهات مثل غير كاملتي بعين الزراء تروح هنا نامن زلولوزوم كحتي مالتي وزغاني ده حضى يعني باطله, باطلة التي لو تامل المعارض بها ما جاء به شر حق التامل هذه الشبهات سبزيلا بزرات تر أمن امن يلو زك حد زلو بعذاب القبر او نعيمه استنتر انت زحس بنيرو ازي زار ابو زلو زي فالسو مخانو باطل مخانو ما امن نيرو مالتي وقد قيل كم تغطماي زبولو مالتي وكم من عايب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم كنده يالو قنع زخنه زربا جيغا يبل واتيزروازي كونو انسغن نوري ازروازي ويجيغا ازروازي لينزغو لكن تي حمام ابن بصي يزلو مغنياتو فهمي الراددا سبو ايتردو اونالو ويدما غوبات زخونه اراددا اس لتتردو ايو الثاني أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائده الإيمان الإيمان بالغيب اي زي اذا خليت مالت مرتعه زغربه قال الشيخ بن عثيمين زي احوال البرزخ البرزخ مالت حاجز مالت كم تكلت بحرين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيا ezi bahri zi chou izid mani mo kurmai amngo ombarza khallo zi falaliyo ezi barzakh برزخ نو بلا نمنت اي امونق الدنيا الاخره يا خازننا بده ناخذ من السايت خليني خمو تكف ناب, ناب آخر آخر ماني جنغه اتو وصراط قطري حساب زيد ماني للسع الاخر بدحرر نفقه الثانيه نفقه السور بدحرزي اه كله مخلوم السساع شعوب نا اخره متس حساب ميزان صراط جزاء والجنة والنار رب خبتهم اهل الفردوس لا عليك برنا began tda ba ayn nas ra'at rahyunana am min zumnu taghino zid mani ta fa'idan ay al iman bil ghaib rabb subhanahu wa ta'ala na tumminu ab surat al baqara qanadum kullu alladhina yu'minuna bi'ish bil ghaib bi zayr ra'iz amnu salaiza rabb subhanahu wa ta'ala ila sala zu khana hatta un كم اون حلمك تعلم كل قناتي اطاحز والاخرى كل كلمال زيد ماني بالغيب وزيد رئو بصورنا قرك نامن ربي كل يكالو سلازخن ولا تساوى المؤمنون بالغيب والجاحدون في التصديق بها لو زغل الغيبيات عذاب القبر نعيم القبر ربي انتظرنا ابناي قبور كل زلو جننا ونا انتظرنا نيرو اتي ايمان بالغيب بالتصور ايمان ايمان وترفن انتي فايده كل حاجه مخن اتي ايمان بالغيب زلوق مع في اللي مالتي جنى يعني امن الله ربي اخذته مس جنى يقدر واتسالسيتي الشيخ بن عثيمين دليل زقربه مالتي رحمه الله ان العذاب والنعيم وسعه القبر وضيقه إنما يدركها الميت دون غيره انزي نا يقبري تتصبكاد قبري والعياذ بالله ويكفحك اتسناي تكبارز قبره وحد سني سلفي بس سبحان وتعالى حسن خاتمته يوي صفحلوا ز قبر زي صفحلوا ربها هو ميت عذب وغلوز كل يوم الرسول صلى الله عليه وسلم سمي عمرو اذق انا قيرمنا مالتي اتحاده كبجي نجاسه ناشنتي شنتي زين لا يستتر في روا لا ينتظر كنه ساب شيء ويدمانه تتم دبل كيسريا اذا عذب القبر ما ساته والرسول صلى الله عليه وسلم ما عذب سميع عمر اتغلى ايد نم... منا منام nero التاروز زرباي بازاز مزخه عذاب القبر نتي وهذا كما يرى النائم في منامه انه في مكان ضيق موحش يمكن زي أب... انتخاتم له ابو الحلم ازريزل يمكن اتسبب بتعاطرهم يتضايق ينصرص يمكنون انتي قبر مالتي كوي صحنا دقي سقوله او في مكان واسع بهيج ويدم اب دس دبل وتا قفح بوتايزن وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه هو في حجرته وبين فراشه وغطاه تراخى يجنس اب غزو يزلو حتى استنساب تغرفو يزلو متشفن رغبه زخلب وتاغريت سنحوغن نحنا اين ريانا من سطر عايز يزلو مالت ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه وهو بين اصحابه فيسمع الوحي ولا يسمعه الصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم الافتخرب ربي وحي قردم كله الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعه صحابهن اي يسمعهون ويرون وربما يتمثل له الملك رجلا فيكلمه ملائكه كم سبا كوينو سبا كوينو تغير تمثيلي مت فالرسول صلى الله عليه وسلم يزار بو يزار بو زملائكه خمسه تغيرت لا يرون الملك ولا يسمعونه لزملائكه لا يرون ولا يسمعون لكن جبريل عليه الصلاه والسلام كم سرتمثلون مجلس مساته تمثلهم صحابه حتى عمر رضي الله عنه ولا يعرفه منا احد يا شاكينو خينو له اسرناي مكشاي لا يرى عليه اثر السفر من التعب و لابس شديد بياض الثياب شديد سوادس الشعر حتى اخدا وانتو تساعده مغاني دوران غلن مخونه باشان تسخن مغامرين نايفارت قداي كونن ايير تسخنكاي كونن بجمال ب ادجي بفرس جركاين يركوتتت مالد مزغون لغوالات اوغرو كمان اللمز غنچ عقري مخان تايي سايبلن دوران الدورنا لكن تا قوم جبريل عليه الصلاه والسلام سب تمثل مثي لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فانه اتاكم يعلمكم دينكم لما رش الله الله عليه وسلم دينكم انه مخرب ما كل نسيل الرابع تربعت نيمه الخلق محدود بما ما الله تعالى من ادراكه ولا يمكن ان ان كل موجود اتي نقنبس حوز نخيل مالتيو والصل لا يمكن نحن كلنا قركن بسحور لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار احنا قلنا قركن بس فح اين فرق بينه خلق الانسان ضعيف زخنا ما مالتيو فالسماوات السبع والارض ومن فيهن وكل شيء يسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا يسمعه الله تعالى من شاء من خلقه احيانا تسبيح سماوي مرت تسبيح جبري كمون كلا افلاك ذلوا امالتي اب هواءه ذل تسبيح جبري لكن قال ثبات يسمعهم لكن بن حنين الرسول صلى الله عليه وسلم حصل امن اب كله تسبيح صحابه سمعوا مز تسبيح كم اقول اب خطبه ده خطبه كله لما اجي لما اتيتني عن درجتين زنبره فنرسول الله عليه وسلم زياده كبز بلا سريحهم الله وسلم زنبرت كلت درجه دلوه كلت سكاله دلوه ثلاثه تنما خبز بلا بخيو وصحابه سمع عمر زبخ بخات زي سلازي ز كل هون رب سبحانه وتعالى تسمعوا مخالوم ومن ذلك هو محجوب ومع ذلك هو محجوب عنا زغل غاني نعانتا ايزي فغاريدنا يزلو ما لهوي وفي ذلك يقول الله تعالى تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وام من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أي لا تفهمون تسبيحهم اب سوره عن ان كنقصر ايه 44 رب سبحانه وتعالى تايل سمائي مرت كل شعاعات السماء شعاعاتها مرت تسبيح قبره ارحمك الله ومن فيه ابعه ظله مخلوقات وام من شيء الا يسبح بحمده كل زغن نظر تسبيح قبل ولكن لا تفقون تسبيحه اي لا تفهمون كم يتسبحون اي ردائكم تسمعون وهكذا الشياطين والجن يسعون في الأرض ذهابا وايابا وقد حضرت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا لقراءته وانصتوا وولوا الى قومهم منذرين ومع هذا فهم محجوبون عنا شيعتي من كساغسيوم اجنان انكسغسيوم نزحلل كن حنا اين يئم فينا حتى كمان قال اخب اجنان ايات قران كبرسول صلى الله عليه وسلم سمعهم اب سوره الجن بسفحل الناس قول اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قراننا عجب لكن ازمجرن جاءتهم صحابه يرو ومينهم لكن قرانناي رسول صلحت الله صلى الله عليه وسلم سمعوه امنوا ولذلك رب سبحانه وتعالى انتيب وفي ذلك يقول الله تعالى يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسه لباسهما ليريهما سوءاتهما انه يراكم هو قبيره من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون سوره الاعراف الايه 27 اب سوره الاعراف ايه قصير 10 شوعات رب سبحانه وتعالى خمزيبه يا بني ادم انتم سبات بالله صوعت بقولنا يعني مؤمنكم وكافرون كل لكم سمحوا انتم كحتي ولا تمزامنكم كلكم مؤمنين والكافرين سمحوا بالنبي يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه شيطان كيف تفتن فتنا شتت كيتو كيتدناقو كيتتوفو شيطان كيف تفق كمتين خلقت ابواتكم اه شباب من ومن مالتي ادم وحواء عليهم الصلاه والسلام كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليوريهما سواتهما حقد حسد والاعوذ بالله فشيطان اب جنخ وبريد لي وشوي شو اول ساعه وسو في نهايه بياته اطاء ام كم رب سبحانه وتعالى خ خبز ام زاخ يتول حلو كلكوا بزيخه خرجنا شيطان كم فتن فتينومي نبوتاتكم اي جدفن مال تروف دنا ادم اي جدفن عليه الصلاه والسلام وحور ينزع عنهما لباسهما ليوريهما سواتهما ازدمان ان تايم علوتيو اتين اتوم كدان زنابر خمسن تتقو سواتهما مالدما حفرتهم كمزرايقرو انه يراكم هو وقبيله اي نسبه وقبيلته نسيركم سقم دائريون شيطان عنايرين كنا حنايرين فَبِغَايَةِ الشَّيْطَانِ يُرْقِنَنَّ إِلْنَا كُنْ كَرِحَدْ أيكون الشَّيْطَانُ كَمُزَلُّو رَبَّنَا جِرْنَانَ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ نَسْغَتْكُمْ مِنْ آثريون بَرِ الشَّيْطَانُ مُسْتَوْم نَاتُو نَسْل زَرْقِنَا مُسْتَزَرْ نَاتُو هَرِيكُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِين أَوْلِيَاءَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فَتُمْزِئَ أَمْنُكُن الشَّيَاطِينُ تَغَرُّونَ لَامَرْبُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَوْلِيَاءَ فَتُضِلُّون الشَّيَاطِينُ فَتُضِلُّونَ ويناصرونا كلتيوم ما استمتع بعضنا بعضاكم اليوم يوم القيامه قلت لنا تتاقمناهم اليوم وتوم شارتنا بكفر يا دماني سحرن قال انت تتقن كان يجنب كرخو الكفر يا اتو لهذا كان الخلق نعم وإذا كان الخلق لا يدركون كل موجود فإنه لا يجوز ان ينكروا ما ثبت منا الامور الغيب ولم يدركوه ابتدى كل نجر زي بتصحنا يوم سبحانه وتعالى خمزله زبلنا نجر زي نجر كنت حجب اي راينايول لنا كنكحجب بل انما خمززره انا قرناثنا امن يكبى لذلك لما حنتي حتي اتاخرنا ان شاء الله بزمه زله درسي بزعبه تشادشيتنا متشرشتان ايمان بالقدر كابتن شدشت أركان الايمان وان تؤمن بالقدر خيره وشرره كل زقاتم نجر ابز الدنيا قدر رب موخانو صبو يخون كفو زخان نجر زقاتمو ربي بحكماناته موخانو ازقنا امن ابز مز ان شاء الله باذن الله الله يطول عمرنا على طاعته رب امر عافينا هابلنا شاء الله كنت صلاه اكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته